Nar nar, sen ufjir heri rascas ma nempu heri lagat. Mahlen ya ada alzali, sen dımer kum ya fudjar. Nar nar, sen ufjir تدمي سأدافعوا عن ديني وسأهزم كل الأصنام وسأسقط رايات التغيان وأرفع نور الإسلام وسنهزم كل الأصنام وسنرفع نور الإسلام وسنازِم كل الأصنام وسنارفع نور الإسلام نار نار سنفجرها برصاصنا نمحوها العار مهلا يا أعداء الله سندمركم يا فجار نار نار سنفجرها برصاصنا نمحوها العار مهلاً يا عباء الله سنغمركم يا فجار نار نار نمحوها العار مهلاً مهلاً يا فجار نار نار نمحوها العار مهلاً, مهلاً يا فجار في سأدافع عن أرضي وسأدفع عنها الإجرام وسأخرس فيها من قلبي كي تحرق كل الأقزام وسندفع عنها الإجرام وسندحرق كل الأقزام وسندفع عنها الإجرام كل الأقزام نار نار سنفجرها برصاص ما نمحوها العرب مهلا يا أعداء الله سندمركم يا فجار نار نار سنفجرها برصاص ما نمحوها العرب مهلا يا أعداء الله سندمركم يا Nar nar namhu halal ma lam ahlan ya fujja nar nar namhu halal ma lam ya fujja بديمي سأدافع عن عرضي عن إخواني في الإسلام سيبا شباناً أطالاً ونساءً طول الأيام إخواني أهل الإسلام ألموني ألم إخواني أهل الإسلام ألموني ألم نار نار سنفجرها برصاص ما نمحوها العاء مهلا يا عدا الله سمدمركم يا فجار نار نار سنفجرها برصاص ما نمحوها العار. مهلا يا عدا الله سمدمركم يا فجار Nar nar namuhala ma lamma nan ya fujja nar nar ya ارضي ارضي ديني قلبي لا تفريطا لا استسلام من فرط في صبر منها قد خان اهل الإسلام ارضي ارضي والاسلام لن اخذ اله الا استسلام ارضي ارضي لن اخذ اله الا استسلام نار نار سنفجرها برصاصنا من هلال مهلا يا الله سندمركم يا فجاء نار نار سنفجرها برصاصنا من هلال مهلا يا اعداء الله سندمركم يا فجاء Nar nar namhu halar, ma lem ma ya ma ya ma ya